إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يقربون في مؤمن إلا وولا ذمّ، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين.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 وأنكم أولياء أين استحذ الكفر على الإيمان أم أي يتولكم منكم فأولئك وترفتوها وتجعرض وتجعرض تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فترضصوا حتى يأتي الله بأمر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 شَاءَ وَاللَّهُ فَوْرٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهَا هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْعُونَ رَسُولَ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 124. قاتلهم الله أنا يؤفكون 125. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 126. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعم يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِيَنُوا رَبَّ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إلَّا أَن يُتَمَنُّ عَرَوَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ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 وَيَمْسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَخْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 118. واعلموا أن الله مع المتقين 119. إن من نسيء زيادة في الكفر 110. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل به الذين كفروا يحلونه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 لو كان عرضا قريبا وسفر قاصدا لاتبعوك ولكن بعدث عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 ولكن كره الله بعافهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ولو ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغول فتنه من قبل لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تف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 أتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا قوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن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 119. إنا إلى الله راغبون 110. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم فَاتِقُرُبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ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 116. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 117. يحذر المنافقون أن نزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 125. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله الله رسولكم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفا بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون.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 قوتو وأكثرهم ولو أولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذت كالذي خاضوا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 وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَثَثَّتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا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 فَإِيَّاتُهُ يَكُوْ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِيَّاتُهُ يَكُوْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِيَّاتَ وَلَوْ يُعْذِبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِيَّاتَ وَلَوْ يُعْذِبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 فَلْيُهْزَبُوا قَلِيلًا وَلْيَرْكَبُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَاكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 Orang dien dih, itu kemenangan yang besar. Dan orang yang memaafkan dari Arab untuk memaafkan mereka, dan orang yang mengatakan kebohongan kepada Allah dan rasul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 اُمِرّ جِنْسٌ وَمَآواهُُم جَنَّمْ وَمَآواهُُم جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الحكيم والذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن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 لا يزالون يلومون الذي بنور بث في قلوبهم إلا أنت تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله بأن لهم الجنة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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا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 نفقت صغيرته ولا كبيرة ولا يقطع نواديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لهم فركاف فلو لا نفر من كل فرقة قَوْمٍ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ